akkor azok, akiket Allah nem akarja, nem követnek ذي خلق <تصفيق> المرضى أرجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر غاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وما وبأس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفوح تكاد تميز من الغيم كلما فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها وَقَالُوا لَهُنَّ نَنْسَمَعُ أَوْ نَعْحِلُ مَا كنا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَل لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجرهم كبير وأسروا قولكم أو به إن في فامشوا في ملاكبها وكنوا من رزقه وإليهم نشور أأمنتم من في السماء أن يحسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم؟ كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطهر فوقهم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 بل في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه والأرصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون Mondd فستعلمون من هو في ظلام مبين قل أرأيتم إن أصبح ما